بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرى تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون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 وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين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 سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظر وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ wejelkoj فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ im, وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ومن لستم له خزائنه وما ننزله وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسل الرياح لواقح حفَّاً فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه فأسقيناكمو وما أنتم له بخازني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 فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك تكون مع الساجدين. قال: لم Komisarzu! Panie لبشر Panie من صلصال من Panie مسنون. قال: منها فإنك رجيم. In عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموحدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين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 نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم دخلوا عليه فقالوا سلاما قال انا منكم وجلون قالوا لا توجل انا نبشرك بغلام عليم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 إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم واتوا قدرنا انها لمن الغابرين فلما جاء ال لوط المرسلون قال انكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه ينترون واتيناك بالحق وانا لصادقون فاسر باهلك بقطع من الليل واتبع ادبارهم تَابِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَن نُّذَبِّرَ لَهُمْ أُلَٰئِكَ مُصْبِحِينَ وجاء أهل المدينة يستبشرون. قال إنها أولئك ضعيف فلا تفضحون. واتقوا الله ولا تخزون قالوا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 فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات لله توسمين، وإنها لب سبيل المقيم، إن في ذلك لآية للمؤمنين، وإن كان أصحاب الأيكة لوالمين. فانتقمنا منهم وإنه مَا بإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. وَكَانُوا يَنْحِطُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَى عنهم مَا كَانُوا يَكْسِوُونَ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 الذين جعلوا القران عيذين فوربك لا نسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون